Allah! Mijn akbar, is akbar, kans om te spreken. De kans akbar, Allah is de kans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 Samen met dezelfde mensenrechten situatie in de wereld. En dat Allahu akbar. Allahu akbar.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 Allahu akbar. O Allah, het is. Allahu akbar. O Allah, het is. Allahu akbar. O Allah, het Allahu akbar. O Allahu akbar. O Allah, het in love.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 Allah. <tongue>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 La ilahe illa Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wailillahi alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilahe illa Allah. Wa lillahi alhamd Allahu akbar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 Wol Allah alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. alhamd.